يما باكيكو انا خن و امان ربي ايابا in na kai مكوث في رشم ابي امام لَمْ يَطْمِثْ مِنْهُ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُؤْمِنًا